ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنات ما فِيهِ فيه أبدًا ويُنذِرَ الذين قالوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا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 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا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 لَن نَدْعُ وَمِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا من دُونِهِ لولا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشَّمْسَ إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك مِنْ آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالياظر. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفِ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 قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون, ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغير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 وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض ابصِر بِهِ وَاسْمَعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَٱطْلُ مَآ أُوحِىَ إليك مِنْ مِن كِتَٰبِ رَبِّكَ لَمُبَدَّلٌ لِّكَلِمَٰتِهِ ولن تجد من دونه ملتحداً واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداء والعشاء يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم.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 voi, astarit huu, بِمَا إِن huu, huu, huu, huu, huu, huu, ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اننا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعدن تجري من تحتهم الانهار يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ, ويلبسون ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقًا مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَةٌ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِهِ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 لا أجدا خيرا منها من قلبه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب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 ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله إِن ترني أنا أَقَلَّ منك ما لو فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويرسل عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ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 هناك الولاة لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أزلناه من السماء كما إن أزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح.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 بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يَا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة تؤ ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكِ ك تسجدوا لأدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ أفتتخذونه وذريةه أولياء من وَهُمْ وهم لكم عدو Bíslí al-miin bedala, ma ashatum halqas s-maawati wal-ard, walla halqas anfusihim, wma kumtum-t-t-ha ha وَيَوْمَ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ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 Vakanal in sanu akta raashay in jadala, wama manarana saai u minu idjaa humulhuda wa yasta illa.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 أئن أئي يفقهه وفي أذانهم وقرآن وإن تدعهم إلى الهدى فليهتدى إذن أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء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 قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لقد جئت شيئا نكرا قال ألم لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني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 فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا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 فأراد ربك أي بلغا شدهما ويستخرجك كنزهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري.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 قلنا يا ذا القرنين ام ا ان تعذب وان ما ان تتخذ فيهم حسنا قال ظَلَمَ من ظلم فسوف نعذبه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 ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها ستراً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 فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاعوا أن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 ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماع أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عباد من دون أولياء إن اعتدنا جهنم للكافرين نزولا